الوحدة الثانية أسرتي واحد استمع إلى الجمل وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصورة الآتية أنا عائشة هذا أبي وهذه أمي هذا جدي وهذه جدتي هذا أخي حسين وهذا أخي عمر وهذه أختي حفصة